عباد الله الخمر أ م الخبائث وقد حرمها الله عز وجل في كتابه العزيز إ ن م ا الخمر والميسر و ا ل أ ن ص ا ب و ا ل أ ز ل ا م رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر ع ش ر ة شاربها وعاصرها وحاملها والمحمول إ ل ي ه وبائعها وشاريها إ ل ى آ خ ر الحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر ع ش ر ة وهي من الكبائر ونحن بهذه ا ل م ن ا س ب ة نشيد بالجهود التي قام بها رجال ا ل أ م ن بالتعاون مع ه ي ئ ة ا ل أ م ر بالمعروف ا ل ن ه ي عن المنكر من الشباب الذين كشفوا عن موضع مصنع للخمر في هذه ا ل م د ي ن ة و أ ح س ن و ا في ضبطه ل أ ن النهي عن ذلك هو من النهي عن الفساد في ا ل أ ر ض فنشيد بجهود رجال ا ل أ م ن في تطهير المجتمع من هذه ا ل ك ب ي ر ة ومن أ م الخبائث وبجهود الشباب المتعاونين معهم من رجال ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر كما نهيب بكل مواطن أ ن يكون إ ي ج ا ب ي ا في ذلك ب ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر فمن علم منكرا فعليه أ ن ينهى عنه بقدر ا ل ا س ت ط ا ع ة كما قال صلى الله عليه وسلم من ر أ ى منكم منكرا فليغيره بيده ف إ ن لم يستطع فبلسانه ف إ ن لم يستطع فبقلبه وذلك أ ض ع ف ا ل إ ي م ا ن وعلينا أ ن نتعاون جميعا في تطهير مجتمعنا من كل انحراف وسلوك خلقي أ و عقائدي مثل هذا المصنع أ و مثل الخمر أ و مثل تناول المفترات كالقات مثلا أ و تناول ا ل ت ن ب ا ك أ و غير ذلك أ و السجائر فهذه و إ ن كانت هي دون الخمر في التحريم إ ل ا أ ن ه ا م ض ر ة بالمجتمع و ف ت ا ك ة فيه فلذلك نتناصح فيما بيننا كما قال الله عز وجل والعصر إ ن ا ل إ ن س ا ن لفي خسر إ ل ا الذين آ م ن و ا